يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا مُشْرَا يومَ إذِنٌّ للمُجْرِمين وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ فاجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 وَرَتَّلْنَا هُدَىٰهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فَدَمَّرْنَا هُمْ تدميرا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلْبَاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نُّحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهِ مِن مَّا خَلَقْنَا وَنُسْقِيهِ مِن مَّا خَلَقْنَا ۚ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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَمْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ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 وَيَخْلُدُ فِيهِمْ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّ غَفُورَ الرَّحمَا وَمَ تَبَ وَعَمِلَ صَالِحَم فَإِنهُ يَتُوبَ فَإِن نَّبُ يَتُُ إِلَ اللَّ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 لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا صَمَمٌ وَعَمْيَانَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَل لِّلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ملائك يجهزون الغرفة بما صبروا ويلقون ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقام قل ما بِكُمْ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما بسم الله الرحمن الرحيم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 ذكر من الرحمن محدث إلا, إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم بَثَّنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن آتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُمَمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعِينَ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي النَّارِ وَلِيدًا وَلَذِفْتَ فِي نَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتْكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَثَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ رَوَاهُ لِي رَبِّي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّ عَبْدَ ثَمَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين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 قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ وَلَفَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا النَّاحِلُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا فالقى وحبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون ان لا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فالقي السحرة ساجدين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 لا أقطع عن ايديكم وأرجلكم من خلاف من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون إن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 فَأَرْسَلَ سَلَافِرَ عَوْنٌ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجْمِيعٍ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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ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 رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إن كان من الظالين ولا تحزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم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 فَكَمْ يَرْكَبُونَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مبين إِنَّ سَوْفَ نُوِيكم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَقُولَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 ثَُّ أَغْرَقناَا بَعدُ الْ البَاقين إَِّ فِي ذَالِكَ لآيَه وَمَا كانَانَ أَكْدَرهُم مُؤْمِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزِيزُ الرحيم كَذذَّبَت عَن الْمُرسَلين إذ قَالَ لَهُمْ اخوهم هود الا تتقون انني لكم رسول امين فتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين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 بما تعلمون أبدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رََّكَ لَهُ وَلَّ عزيزُر وَحيم كَالذَّبَتْ ثمَمُودُ الْ إذ قَالَ لَهُم أَقُهُم صَالحٌ أَلَا تَتَّقُون إِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطعون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 وَتَنحيتُونَ مِنَ الجِبالَالِبُيوتَم فَرين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطيععون وَلَا تُطيع أَمْرَ المُسِفين الذيَّذينَ يُفسِدونَ فِي الأظض وَلَا يُسِْحنون قالالُ إَِّ مَا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 ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقرها فأصبحون آليمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أُنْفُ الْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْغُوا لِلنَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُنْكَذِبُونَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وإنه لتنزيل رب العالمين لزن به روح الأمين على قلبك لتكون مِنَ المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين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 زَيَّنَّا لَهُم أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتَنْقُلُ الْقُرْآنَ مِنْ لدن حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ طَالَمُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانفروا ظَهَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَا كَثِيرٍ عَلَا كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ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 حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ, قالت نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ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 وَتَفَقَدَ الطَيرَ فَقَالَ مَ لَ لَا أَرَ الْهُدَهُدَ أَمْكَانَ مِنلَ الغائِبِين لَذِبًا َّهُ عَذَبًا شَديدًا أَوْلَ أَزْبَحًا أَوْلَ أَذْبَحًا لَهُ أَوْلَ أو يَأتِييًا مّ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 افسدوها وجعلوا عزته اهلها اذله وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناظره فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قلنا قَالَ أَلَأَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَن نَّأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ إِلَّا قِبَلِهِمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِ يَاسُودَ أَن يَأْتُونِي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 فَلََّا رَآهُ مُستَقِر وََّ عِندَهُ قَاال وَلَهَا مِنْ فَبُ لِ رَبّ لَبِلَنِي لبِلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أأَكفُرُ وَمَا شَكَرَفَإَِّ ماَا يَشكُرُ لَِفْسه وَمَنْكَفََفَ إَِ رَبّ غَانِي كَرِيم وَلَنُكَرِّنَ لَهَا عَرْشَهَا نَظَرَ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ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 قال انه صرح مبرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 قالوا تقاسموا بالله لبيتا له واهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليهمه ما شهدنا مهلك اهلي واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان لم نذرناهم ان لم نذرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا لقوم يعلمون